يا المراء فجله بث انحوا سنقرئك فلا تنسى لما شاء الله إنه يعلم الجه و ما يخفى ويسرك لليسر تذكر إن بعد الكرى سيذكر من يخشى ولا تجنبها الاشكال الذي يخلم ما القدر يَا فِي اللَّحَمِ مُذَكَّرٌ وَذَكَرَتْ سَن رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى اللَّهُ اللَّهُ نِدا بِمَا وَلَّى الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ I'm doing it. and السلام عليكم رحمة الله سلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله السلام عليكم رحمة الله عليكم ورحمة الله. عليكم ورحمة الله. الله, أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. السعيدين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قلوا الله أحد الله الصمد لم يلد ولم ولم يكن له هو الأحد الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولد الحمد. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض ومن أماشئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمدك الذين نقول وخيرا مما نقول ولك الحمدك الذي تقول اللهم أنت أحط من عبد وأحط من ذكر وأرأف من ملت وأنصر من بطي وأجود من سئل وأوسع من أخطأ أنت الأحد لا شريك لك والواحد عن ذلك. كل شيء هارف إلا وجهك لم تطاع إلا بإذنك ولم تعصى إلا بعلمك تفاع فتشكر وتحساف تغفر أقرب شهيد وأدنى حذير حز دون النفوس وأخذت بالنواصي وكسرت الآذان ونسخت الآجال القلوب لك مفضية وستر عندك علانية والحلال ما أحلى والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والخلق خلقك والأمر أمرك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيو فيك نستغيث فناك لنا الى انفسنا طرفه عين ولا اقل من ذلك واصلح لنا شأننا كله اللهم انك ابو تحب العفو فاعفو عنا اللهم انك ابو تحب العفو فاعف عنا اللهم ان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 والسطايا والعسيان اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار وأصلح إمتنا وولاة أمرنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للدر والتقوى اللهم وفق بطانته لكل خير يال الجلال والإكرام اللهم أسبق عليه رباس الصحة والعافية اللهم اجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم إلا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العدل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام اللهم كل إطوالنا المفتهدين في دينهم في كل مكان اللهم أصلح أحوالهم واحكي دماءهم اللهم اشف مرضاهم وحك أسراهم وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام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 ولا من عطاياك محرومين يا حي يا قيوم يا نوجلا الإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم فاغذر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين All right. I don't know why.